كنا واصفا السامن طويلا خلوا المنابر للسيء في قليلة كنا واصفا السامن طويلا خلوا المنابر للسيء في قليلة سمعنا الادلة تقص لهم فما أضنت عن الحق الصراحتيلا أضنت عن الحق الصراحتيلا مي استدل على الحق فلا يراه مي مثل ما يرى مثل المسام على الفقد ليله من صمت الاذان لم تسمع سوى قصف المدافع منطقا ماقولا قصف المدافع منطقا ماقولا قلنا وصى السامعون طويله خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وصى السامعون طويله خلوا المنابر سيل في قليلا سخن الذي لا تكسبه الان فما اغنت عن الحق الصراحه بديله اغنت عن الحق الصراحه بديله لغه الخصوم من هجوم حروفها, حروفها فليقرؤ منها الغدا فصولا لغة الخصوم من هجوم حروفها, حروفها لما أبوا ان يفهموا الا بها رحنا نؤثرها لهم ترتيلا رحنا نؤثرها لهم ترتيلا قلنا واصل السامعونا طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا واصل السامعونا طويلا خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الذله قد الصبح لهم لما أغنت عن حق الصراح فتيلة أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقولا أدت رسالتها المنابر وانبرى حد السلاح بدوره ليقولا ولقد بحثت عن السلام فلم أرى جدد لي السلامك في لالا خيره جدد لي السلامك السامعون طويله خلوا المنابر للسيوف قليلا قلنا وصف السامعون طويله خلوا المنابر للسيوف قليلا سقنا الذين تكاسبوا لهم فما اغلت عن الحق الصراحه بطيله اغلت عن الصراحيفتين <تصفيق> قلنا وصل الساميون طويلة هلو المنابر للسيو